رقم 13 نقص في احتكاك العجلات بالمعبد من شأنه أن يضاعف في ألف زمن رد الفعل بمسافة الفرملة جيم مسافة التوقف وعيد نقص في احتكاك العجلات بالمعبد من شأنه أن يضاعف في زمن رد الفعل بمسافة الفرملة جيم مسافة التوقف